بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا ولا خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضال. لن فهدا ووجدك عائلا فأغنا فأمليتي ما فلا تقهم وأم السائل فلا تنهم وأم بنيمة ربك فحدث